ارِي اَسْرارُ لا تَنْسَ رَبَّكَ فَالْأَذْكَارُ انْوَاءُ وَاذْكُرْ إِلَٰهَكَ لِلْأَذْكَارِ اَسْرارُ لا تَنْسَ رَبَّكَ فَالْأَذْكَارُ انْوَاءُ وَالذِّكْرُ يَفْتَحُ أَبْوَابًا مُغْلَقَةً وَالذَّاكِرُونَ لِرَبِّ الْخَلْقِ أَخْيَارُ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 وأهلا بكم معنا في لقائنا أسرار الأذكار وفي هذا اللقاء نستكمل كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وقد صاغ لنا حقيقة الذكر في تلك العبارات الراقية الرائقة الإيمانية التي سطرها ببنانه رحمه الله تعالى هذا اللقاء فيه طائفة من الأمور التي تتعلق بالذكر نبدأها بمقولة غاية في الروعة قالها ابن القيم رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال الذكر روح الأعمال الصالحة الذكر روح الأعمال الصالحة فإذا خال العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه الذكر روح الأعمال الصالحة فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه بل حضرتكم زي إيه زي إحنا بنقول كل عمل لا يبدأ ببسم الله أو بالحمد لله فهو أبتر أو فهو أقطع العمل الذي لا يذكر الله فيه قبله أو أثناءه أو, أو بعده يكون عملا ميتا. يعني تخيلوا معايا كده الصلاة لو أننا لا نذكر الله فيها كيف تكون الصلاة ده عماد الصلاة ذكر الله عز وجل كما سيأتينا في لقاء قادم إن شاء الله عماد الصلاة ذكر الله عز وجل فصلاة خالية من الذكر ميتة أعطيكم مثالا واحدا سورة الفاتحة سورة الفاتحة هي أم الكتاب سورة الفاتحة سيدة الأذكار فيها القرآن كله والقرآن سيد الذكر طيب أيما مصل صلى ولم يقرأ الفاتحة وهو يستطيع أن يقرأها يعني المعذورون والذين لا يحسنون الفاتحة دل لهم شأن آخر تكلم عن اللي يحسن الفاتحة لو ترك الفاتحة في الصلاة كيف تكون صلاته ميتة يعني باطلة, باطلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب صلاته باطلة يبقى إذن الذكر هو روح الأعمال الصالحة فإذا خل العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه طيب من الأعمال الصالحة إيه؟ آه من الأعمال الصالحة الصدقة هل أذكر الله عند الصدقة؟ نعم كيف ذلك؟ أقول اللهم منك وإليه الأضحية من الأعمال الصالحة اللهم منك وإليك طب تخيلوا معايا دبيحة لو واحد ما قالش بسم الله عليها بنقول عليها فطيس كإنها ميتة أهى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق سبحان الله حتى الطعام نفسه حين تريد أن تأكل الطعام علشان يجيب فايدة ونتيجة في بركة يعني هو ممكن يجيب نتيجة شوية دم بيجروا فيك وخلاص لكن احنا عايزين البركة الحاصلة من الطعام تعمل ايه تسمي قبل الطعام تنبس الله تحمد الله بعض الطعام تقول الحمد لله تدعب بدعوات النبي عليه الصلاة والسلام اذكر الطعام اللهم بارك لنا فيما رزقتنا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وجعلنا له مسلمين غير مكفي ربنا ولا مودع ولا مستغنى عن كل دنب عليه الصلاة والسلام كم يضعه بعد الأكل ده الأكل كده يبه له طعم ده الأكل أنت تسمى عليه له طعم واحنا عارفين إن الإنسان إذا لم يسمي على طعامه أو شرابه كان الشيطان شريكا له فإذا كان الشيطان شريكا لك في طعام أو شراب كيف يكون هذا الطعام والشراب ده ما فيه شي بركة ده منزوع البركة ده ايد الشيطان اتمدت فيه عمل زي ما يكون شوية كده عكر او عفر وقعم في الطعام تلوث الطعام هل تأكله طيب اذا ذكرت اسم الله على, طع... اسم الله على طعامك بارك الله عز وجل لك في طعامك الذكر روح الاعمال الصالحة فإذا خل العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه استمعوا إلى كلام ابن القيم وهو يعلمنا عن الذكر ويقول به يستدفعون الآفات بالذكر يستدفع الصالحون الآفات ويستكشفون الكروبات وتهون عليهم المصيب نستدفع هل لكم تذكرون معي حين تحدثوا عن رمضانات اتحدثنا عن ابن الكلية كمفامي الامتحانات قال لي كنت في غاية المنصورة ثم قلت الأذكار التي قلتها فضلر قام كما يقوم الحصان بعد هذه التعويذة اتصل عليه بعض الناس من المنصورة فشفهم الله عز وجل وطب بس انت عليك انك تتشبث صلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص لما قال له ايه ثم قل بسم الله ثلاث مرات اهو قدك تقول بسم الله وترفع تحطه وتلبس من الله وترفعه وقدرته من شر ما أجده وأحاذر أعوذ بعزة طب يستد أو ذكره نستدفع أدوية طبية وإلى جوار الأدوية الطبية الله بعض الناس يقول الأذكار ويشفيه الله عز وجل علاج أيضاً علاج رباني بصداع شديد كان الصداع يتناوبه كان الله عز وجل يذهب أدعية الكرب في لقاء خاص إن شاء الله عز وجل الهم على النفس يتبه متاخد تب حزين شيء الهموم شيء الأحمال الواقع اللي انت عايشه عمل لك ألأ هو ده الكرب يأخذ بنفسك ما تعرفش تتحرك الذي يذكر الله عز وجل يتخلص من الكروب حتى لو الدنيا قدام منه يعني ثقيلة عليه وتدافعت عليه أحوال الدنيا فإن الذكر يخففها بإذن الله عز وجل يستكشفون بالذكر الكروبات وتهون عليهم به المصيبات وحناخد الاسترجاع إن لله وإن إليه راجعون اللي يقولها ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنه المصيبة إذا أظلمهم البلاء فإليه ملجأهم وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم حين يشتد البلاء ويظلم على الإنسان الذكر يجلو البلاء وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم النوازل يعني الشدائد حين تأتين الشدة فإننا نلجأ إلى الله عز وجل بالذكر فالذكر رياض جنة الصالحين التي فيها يتقلبون رياض الجنة في الدنيا ذكر الله عز وجل ولذلك يقولون العلماء الصالحين يقو... العلماء الصالحون يقولون إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة قالوا وما هي؟ قال أي هذا العالم الصالح إنها جنة الذكر جنة ذكر الله عز وجل بصنوف الذكر وأنواعه من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة الذكر رؤوس أموال السعادة التي بها يتجر الصالحون يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا تب حزين وتذكر الله بإذن الله يتحول إلى فرح وسرور ويوصل الذاكرة إلى المذكور بل يدع الذاكرة مذكورا يوصل الذاكرة إلى المذكور المذكور هو الله عز وجل والذاكر هو أنت الذكر يوصلك إلى الله بل تكون وأنت مذكورا لأن الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم بعد أن كنت ذاكرا لله يذكرك الله عز وجل فتكون مذكورا في السماء بالرضا والمغفرة وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة كل عضو فينا لعبودية خاصة به ولها شغل معين في وقت معين والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة هموقت بص لأي عبادة لها بداية ونهاية ولها أعذار الذكر لا له بداية ولا له نهاية ولا له أعذار ولا له وقت دين وقت ده الذكر شغال على طول سبحان الله يعني وانت صحيح وانت مريض وانت رايح وانت جاي وانت قايم وانت قاعد يعني ايه الوحيد اللي معذور في ترك الذكر المجنون الوحيد اللي معذور في ترك الذكر المجنون يبقى كل عبودية كل عضو من أعضينا له عبودية مؤقتة إلا الذكر فإنه عبودية القلب واللسان وليس للذكر وقت محدد بل نحن مأمورون بذكر معبودنا ومحبوبنا على كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبنا والجنة لها غراس وغراسها الذكر الجنة قيعان والذكر غراسها كذلك القلوب بور وخراب والذكر عمارتها وأساسها أيها الإخوة الأحبة داوموا على ذكر الله عز وجل واجعلوه روح أعمالكم في أولها وأثنائها وفيما بعدها يكتبكم الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي لهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالاذكار أنواع اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالاذكار